Iقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر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 Khush عن أبصارهم يخرجون من الأجداث يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الدار Yقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر.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 تجري بأعيننا جزاء أَلِمَن كَانَ كُفِّرَ وَلَقَد تَرَكْنَا هَاءَةً فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِ وَنُذُرَ ولقد يسرنا كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تَنزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُّنقَعِرٍ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ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 ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فَعَقَر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا فكانوا كهشيم المحتذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر